قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استأوك أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلال الله أكبر الله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 وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لك مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقعر وأما الساعر فلا تنهر وانما بنعمه ربك فحدث الله الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب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 رجعا الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام